يا ربي لك الحمد حتى ترضى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 وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد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 وقولوا قولاً سديدا يفلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً وما ذو فإن خير الكلام كلام الله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 فهذا لقاؤنا التاسع عددا وترتيبا من دروسنا المعنويه المتسلسله ولله الاسماء الحسنى وانا اعود بالحديث الى الاسبوع الماضي ليضم لينضم الكلام بعضه الى بعض وكان مما سبق في زبون الماضي هذه المقدمه التي فيها ذكر المدينه الفاضله ذلك الحلم الذي يراود الكثيرون ذلك الحلم الذي يراود الكثيرين من الناس وكل الدنيا تعيش على امله بل ان من الناس من يعتبره محالا محالا من الحديث ومن الواقع وانا لا اؤمن بهذا المحال لان المدينه الفاضله كانت واقعا عاشه الناس زمنا يوما ان كانت المدينه ويوم ما ان كان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده ابو بكر فعمر فعثمان فعلي هذه مدينه فاضله من واقع الحياه وهنا من هذا المثال نستلهم ان المدينه الفاضله ليست بناءا عمرانيا ونحن اليوم في مطالبات بناء الدوله نعم ولهذه المطالبات دعاه كثر بداوا ببناء هذه الدوله بتنظيف شوارعها وتناسوا ان بناء الدوله لا يكون الا حيث تظهر الايدي اولا وحيث تظهر العقول من قبلها فلا تكون مدينه فاضله الا ان تكون العقول نظيفه من الشرك بالله سبحانه وتعالى والا ان تكون القلوب طاهره من الرياء والا ان تكون الايدي نظيفه من السرقه واللصوصيه والا ان تكون الاخلاق طاهره نظيفه من دنسها نما ادي المدينه الفاضله في اصل وجودها هي مدينه اخلاق قبل ان تكون مدينه عمران وادي اوروبا تعيش عمرانيه ومدنيه طاغيه لكن لا يجرؤ احد ان يسمي مدينه واحده من مدن اوروبا او امريكا مدينه فاضله لا باريس مدينه فاضله مدينه فاضله ولا نيويورك مدينه فاضله لا بكين مدينه فاضله ولا بون مدينه فاضله نعم كل هذه ما نسم من مدن المدنيه الطاغيه بعيسى ان كل شيء هناك يدار الكترونيا بعيسى ان الحياه هناك كما نرى شوارع لا تجد فيها لا تجد فيها لمحه غبار واحده وطرقا نظيفه بحيث تتعدم فيها من ورقه متسخه ملقاه على الارض لكن كيف عقول اهلها اقول اهلها ليست بعيسى انها يمكن ان تعبد حجرا وكيف عيد اهلها انها ليست من نجاكه مبقات اخلاقي وسيئها وكيف قلوب اهلها انها لا تفتر حقدا وحسدا نعم لا تقول لي هذه مدن فاضله ولا تضرب لي المثال بهذه المدن ولا تنشد ان تكون مصر او القاهره مدينه فاضله في عمرانها ولذا قال الله تعالى لامته من الناس اجعلتم ثقایه الحاج وعماره المسجد الحرام كما امن بالله واليوم الاخر سقطت عاد وقد كانت عاد مدينه طاغيه قال فيها التي لم يخلق مثلها في البلاد قال الله ولم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عقب الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوه واثارا في الارض وعمروها اكثر مما عمروها اذا عندما نقول مدينه فاضله فانما نعني مدينه الاخلاق والاخلاق لا تكون الا بدين فلذا اول ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه في دولته قبل ان يتخذ لنفسه دارا يسكنها وقبل ان يجعل لنفسه بيتا يؤويه من عناء السفر من مكه الى المدينه اذا به يتجه صوب ارض يجعلها مسجدا لانها لا تكون مدينه فاضله الا حيث يكون المسجد وعندما اقول المسجد لا ان تشييد المسجد بل انه نهى ان تشيد المساجد ولا أن تذخرف وأن تتحول إلى بنايات يصدق عليها قول الشاعر ومنائركم قد علت في كل حي ومزجدكم من العباد خالي وجلجلة الآذان بكل صوت ولكن أين صوت من بلالي ولكن أين صوت من بلالي إذن فلتكم مدينة المزجد وعندما أقول مدينة المزجد فلا أعمي عمرانة لانعمار المسجد الذي اعلم هي حيث اخبر الله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر اما ان ينطلق الناس سراعا الى الشوارع ليحملوا قمامتها <تصفيق> ولينظفوا طرقها ثم هم هكذا في كل وقت وفي كل ساعه لا يستجيبون لنداء صلاه ولا يدخلون لجماعه تصلي فلا تحسبوا ان هذه هي المدينه الفاضله نعم ولماذا دائما ندفع الضريبه من ديننا وايماننا لماذا ابدا ايها الناس يكون هذا هو الثمن لماذا يكون هذا هو الثمن واغلى الثمن ندفع ان نظف شبابنا الشوارع فنعم ولكن ان تضيع الصلاه فلاح نعم ان تضيع الصلاه فلاح ان تذع جماعتها فلاح فلا تحمدوا كل عمل الا ان يكون اساسه الدين ولا تباركوا كل خطوه الا ان يكون اساسها الكتاب والسنه ولذا قال تركتكم فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنتي اذا فل يتقرر ان المدينه الفاضله هي مدينه الدين هي مدينه الاخلاق انا اوم من ان اوروبا تطورت وتقدمت وتمدت لما لفظت الدين ولما اغلقت ابواب الكنائس لان ابواب الكنائس يومها كانت مخورا ولكانت دورا للدعاره كان الرجل الدين يذني في جوفها ويقول للمراه لن ينسى لك الرب هذه الرحمه لهذا اغلقت اوروبا الكنائس ولهذا اغلقت ابوابها تقدمت رب لان الدين هناك يقف حجر اسرى امام التقدم والتمدن دين يرفض العلم دين يرفض العقل ويخاصمه دين يكفر الرجل لمجرد انه قال بكرويه ماذا الارض وقصه جاليليو قصه مأساة والرجل وقف ساعتين على قدميه كل يوم في وحر الظهيره وحر الشمس ليتوب الى الله ومن ماذا من القول الالحادي بكرويه ماذا الارض ليس هذا هو الاسلام ليس هذا هو الاسلام ليس هذا هو الاسلام انما الاسلام هو دين العقل الاسلام هو دين العلم اول ايه نزلت تقرا علم القران قلق الانسان يقدم العلم على الخلق دينه العقل وفي كل ايه يقول لا ياتي لؤلي الالباب فلا تقارنوا الاسلام بغيره ولا تنادوا على اوروبا في بلادنا لان كنا يوما من الدهر اربا اقحاحا لا ذكر لنا في الناس وقامت على ارضنا اكبر مدينه في الوجود وقامت على ارضنا اعظم حضاره شهدها التاريخ بل يمكنني انا اقول وليس جرئه ليس حضارة قامت على الأرض إلا الإسلام وكل الذي شهدته الأرض مدنيات لا حضارات والفرق يستسع بين الكلمتين مدنية هي تقدم المادة والعمران ولكن حضارية تقدم الإنسان مع المادة وتقدم المادة بقدر ما يتقدم الإنسان ولم يكن هذا إلا في دولة الإسلام فلا تسمي من ما تعيش فيه أمريكا حضارة وامريكا هي احضر دوله لحقوق الادميين وحقوق الانسانين بل ما قامت الا على جثث الادميين وجثث الانسانين واسال السود في امريكا فعندهم الخبر واسال الهنود الحمر في امريكا فهم اصلها واصل دولتها امريكا ما قامت الا على حساب الاخلاق والدين والا على حساب الادميه والانسانيه تقولوا لا تنادوا على امريكا في بلادنا ولا تنادوا على اوروبا في بلادنا بل نادوا على مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحول اهلو الى ابي بكر في اخلاقه ان يتحول اهلو الى عمر رضي الله عنه ان يكون فينا كعثمان حياء ان يكون عندنا معين الحكمه كعلي ان تكون عندنا الامانه كامانه ابي عبيده ان يكون عندنا الحق كخالد بن الوليد الذي لا يهادن فيه ان يكون عندنا من هؤلاء حادي المدينه الفاضله وحدها عباد الله هذا ما اردت ان اقدم به هذا اليوم لان مؤحدثكم اليوم عن اسم من اسماء ربنا هو الذي بسط الله به الامن في بيوتنا وربوعنا انت سالم في اهلك اي والرجل نعم سالم في اهلك سالم في بدنك سالم في اطعامك سالم في شرابك سالم في شأنك كله مع اننا جميعا او اكثرنا مستوجب لعقوبه ربه العاجله اي اليس الله يقول سبحانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كتب ما ترك على ظهرها من دابه واويد الايه ثانيه ولو ياخذ الله الناس بما كتب ما ترك على ظاهرا من دابه وربك الغفور ذو الرحمه لو ياخذ الناس او لو ياخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ربنا سبحانه وتعالى السلام وليد كل رجل منا في سلام في اهله في سلام في نفسه في سلام في ماله في سلام في بدنه في سلام في ولده هذا هو ربنا السلام الذي نعبده سبحانه وتعالى السلام الذي منه السلام ولذا قال له دبر الصلاه اللهم انت السلام ومنك السلام فانا سالم في موضعي هذا اشهد انك الله السلام نعم السلام في يدي هذه فليس فهي مبرئه من الافات والاوجاع والاققام السلام في مالي هذا فهو يكفيني ويغنيني به رب العالمين السلام في ولدي فاره بين عيني يلهو ويلعب ويفرح ويسعد السلام في اهلي فادخلوا بيتي امنا ليكون فيه السكن ولا تكون فيه الراحه السلام عباد الله في مسجدنا هذا ونحن نجلس في خير المجلس وفي خير الوقت والزمان وفي خير الصحبه وفي خير كل شيء فلانه السلام تتنزل السكينه وتغشانا الرحمات ولده ربنا السلام سبحانه قال القرطبي واحسن سلم الناس من عقوبته فلم يؤجلهم بها كما اخبرت الايات وقد يحلم ويحلم ويحلم عليهم كثيرا لانه الحليم سبحانه نام يحلم لا يؤجل ويستر كل التستر حتى لما يقرر عبده بها يقرره بينه وبينه فياخذه في كنفه انه السلام سبحانه الذي سلمه الناس سلم منه الناس الذي سلم من الناس حيث منه السلام فكان السلام اسما ووفى بل واجد يقول ابن القيم وهذا السلام اسم مختص به سبحانه فلم يتسمى احد ولا يتسمى احد السلام وان تسمى رجل او لقب بالعزيز وان تسمى رجل او لقب بالكريم ولكن ليس السلام الا الله ولذا قال لهم لا تقولوا السلام على الله لما قال رجل في التشهد السلام على الله فقال له لا ان الله هو السلام سبحانه وتعالى فلذا سلم الناس من عقوبته انه السلام الذي سلم من كل عيب ونقص الهوكم لا يضل الهوكم لا يمسى الهوكم لا يلام الهوكم لا يموت الهوكم قيوم له مطلق القيوميه على عباده فلذا رايت ارايت الى اله لا ينام ايه ذا اله لا يمسى الى اله لا يضل الى اله لا يموت انظروا عباد الله هذا الهنا الذي اقول فيه ما قال القائل الاول وما زادني فيها شرفا وكتب باخمصئه الاسريه دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لي نبيه والاهه الناس تموت وهم يقرون انها تموت وتصلب يا ويلي انسان يا ويلي انسان الهه يموت والاهه يضرب والاهه ينتى والاهه يضل بل وعجبا انه يقر بها اقرارا ان الاله مات ان الاله نام ان الاله ضرب ان الاله سرع والالهكم عباد الله السلام الذي سلم من كل عيب قدوه سبحانه وتعالى نعم قضائه سلم سبحانه وتعالى من كل ما يخالف الحكمه فلا يكون قضائه الا حكمه لانه سلم مما يعارضها يعارضها فهو السلام ان سلم قضائه وهو السلام ان سلم قدره بل هو السلام ان سلم ملكه من منازع له لا ينازعه فيه ساعه من الزمان ولذا قال رب العالمين في كتاب الكريم سبحانه وتعالى وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولده انه الله السلام سبحانه وتعالى والسلام كما يقول ابن القيم يا معنى ثالث السلام لان منه السلام فلذا جعل لنا يوم القيامه دارا ودعا واسماها دار السلام ولماذا هي السلام لانها دار الامان سبحانه ولذا قال رب العالمين على عتباتها قال عند عتباتها للدخول سلام قولا من رب الرحيم هنا تسلمون عباد الله هنا تأمنون أيها الخائفون زمنا هنا تنامون هنا ترتحون هنا تأكلون هنا تشربون يا من جوتم زمانا يا من ضميتم حولا هنا كل الأمان حيث انه يحل الرضوان على عباده فيسلم عباده منهم منه فلا يكون سخط بعد ذلك قط ربنا السلام سبحانه والسلام كما يقرر اللغويون انها صيغه مبالغه من السالم فقد سلم ربنا كل سلام في صفاته في افعاله فلا يتطرق نقص بوجه من الوجوه اليها ولذلك فلتؤمن ان ربك السلام سبحانه وتعالى وهو المنزه عن كل العيوب والنقائص ولذا جاءت الايه تقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم وقال لك عند الدعاء لا ترفع صوتك فإلهك سميع وإلهك بصير لست تدعو أصم ولا غائبا فعد ربك السلام متصف بكل الكمال سبحانه وتعالى ولذا قال له اللهم انت السلام ومنك السلام وعجبا لم يرد اسم السلام في كتاب ربي الا مره واحده وهذه مساله تستحق منا النظر مع ان اسماء الله تتكرر في كتاب الله في غير موضع وهناك أسماء تكرر التكرر كأنها إشارة ظنية أن الله سبحانه وتعالى هو السلام وأنه مختص بهذا الإثم فلا يكون لغيره أبدا أو أنه لا يحتاج إلى تأكيد فهو السلام فلا يحتاج إلى تأكيد على أنه السلام فلذا جاء مرة واحدة في كتاب الله من غير تأكيد عليه فلذا قال أبدا رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم السلام المؤمن المهيم إلى آخر الآيات عباد الله أعوذ بالحديث إلى اسم السلام فأقول إن اسم السلام يقرر ثلاثة أمور وعندما أقول إن ربنا اسم السلام فهذا معنى أن الإسلام جاء يضع السلام على الأرض هذه حقيقة الإسلام الكبرى الاسلام ما جاء يقتل باسم الاسلام لتعلموا هذا عباد الله بل اقدر دين على التعايش مع الاخر هذا الدين ولكن من يفهم هذه الحقيقه فيه ان الاسلام الذي يدور العالم كله للتعايش بل لم ياخذ دين ادى الديانات الاخرى في احضانه سلامه فاملهم وضمن لهم سلامتهم كالاسلام ولذا ترى الاسلام يقول واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه ما قالوا عدوانا هكذا قال رب العالمين وجعلها صفه الام وجعلها صفه اولى في من في اتباع المؤمنين وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا قالوا سلامه اذا ليس الدين اقدر على التعايش مع غيره من كل الملل والاديان قدر هذا الدين نعم ولذا جاء يقول لهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه ما قالت الايه عدوان نعم ان الاسلام لم ياتي بالعدوان بل اننا نقرا في ايتين اثنتين ولاخذ من هذين الايتين ملاحظه دقيقه فتفهموا يقول رب العالمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم ثم يقول في الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فتأمل كيف بدأ بهذه الآية وهي آية البر والإخصاص وكيف ثنا بالثانيه وهي ايه منع الولايه ومنع المحبه لنقم ان اصل علاقه الاسلام بالاخر هي التعامل لان اصل علاقه الاسلام بالاخر هي التعايش ولذا قال ان تبروهم وتقسطوا اليهم ما جاء الاسلام ليقصي الاخر عن دولته ويقول ان لم تكن معنا فاخرج ان او طردوا يطرده عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء المدينه فكان اول ما قام به من علاقه تعايش مع اليهود مع ان اليهود لا يالفون ولا يالفون ومع ذلك يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم او يمد اليهم يد التعايش ويجعل معهم المعاهده المعاهده السلميه التي تضمن لهم سلامتهم في دوله الاسلام فلا اذاء ولا اضرار بل واكرموا لهم حقوقهم واجلا في نفسه ويقول من ابى ذميا فقد اذاني وتاملوا عندما يستعمل هذا التعبير من ابى ذميا لانه يقرر بهذا التعبير منع كل صور العدوان ولو حتى كلمه في حق الاخر بل ويجعل ذلك عدوانا على شخصك اطلب لي نصا في اي دساتير البشريه التي تضمن حقوق الاخر اطلب لي نصا واحدا في تاسيس البشريه تضمن حقوق الاخر بهذا الاسلوب كما ضمنه الرسول صلى الله عليه وسلم اطلب لي كلمه واحده في كل دين تضمن تعايش الاخر كما ضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقالها نعم قالها من ادى ذميا فقد اذاني هذا ما قرره الاسلام بل ويقول وان جنحوا للسلم فجنح لها هكذا يقول فجنح وتامل هذا التعبير اذا فالاسلام ليس دين حرب انما هو دين سلام وان كان دين حرب ولكن الحرب في الاسلام جاءت على قدر الله المقدور الذي يقول فيه الشاعر الناس من حولك للوثوب اذا غفت عين انتباهك يتراقصون على امينك شاربين قوساهك هل تغنيك الصلوات اذا صدت الذئاب على شياهك الحرب من سنن الحياه كما قضى الهك او انت احكم انت احكم من الهك ولذا قال رب العالمين في كتابه الكريم ولو شاء الله ما اقتتلوا نحن لا نحمل السلاح باليد الاولى وانما نمد اليد الاولى للمصافحة نمدها سلاما للبشرية وأما السلاح فهو في اليد الأخرى اليد الأولى لمن بسطها سلاما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها واليد الثانية لمن انتد علينا عدوانا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم أقولها عباد الله إن الذين ان الذين قدموا للبشريه الاسلام على انه دين العدوان وعلى انه الدين الذي لا يالف ولا يولف ان هذا ليس من حقيقه هذا الدين وانما هم الذين ارتكبوا الكرمه في حق الاسلام ابتداء لما قدموا الاسلام سطر واحده ولما قدموا الاسلام صفحه واحده انما علينا ان نقرا ايتي الممتحن معا ان نقرا الاولى أن تبروهم وتقسطوا إليهم ما نقرأ الثانية إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم لأن هذه الحقيقة ضائعة بين فريقين بين فريق يقتر لسانه دمى وبين فريق يطأت راسه خنوعة فلا هذا من حقيقة الإسلام ولا الثاني من حقيقة الإسلام الذي يقتر لسانه دمى على الآخر ليس هذا من حقيقه الاسلام والذي يطاع رؤسا وخنوعا للاخر باسم المواطنه او المساواه فليس هذا من حقيقه الاسلام ودائما يضيع الاسلام ما بين افراط وتفريط وهذا ما نعيش فيه ابدا متى نثبت الاسلام على حقيقه الوسطيه الكبرى وحقيقه الوسطيه الكبرى ناخذها من هاتين الايتين مجتمعتين ولكنه هو للاسف كل فريق يفهم القران يقرا القران يؤمن بالقران على طريقه اقوام اتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فيقرأ فريق ايه واضع ايده على ايه اخرى سواء فعل قصد او لم يكن قصد ولا تحمد النيات الطيبه ابدا كما قال الهنافقون الأول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فلم تنفعهما بالنيات ويسحمد فريقا آخر يقرأ آية ويضع يده على آية سوى فعل ذلك قصدا أو غفلة إنما هذا هو الإسلام بوسطيته جاء سلاما يقول وإذا خصبه الجائلون قالوا سلاما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها جاء تعايشا ده عايز ظلمنا لهم حقوقهم بل ونقرأ آيه في كتابنا لا تمحى ما يذهب الزمان والدهر وما تتبدل الاجيال والناس والبشر تقول ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيبا واستغفر الله هذه الايه نزلت في حق يهودي اطلب لي مثلها في دساتير البشريه الذين يقولون لنا الاقليه لا اقليه والذين يفتئمون الاسلام والعنصريه انا ارسل لي من هنا رساله ولكن انتم المقصودون اولا لتقفوا على حقيقه اسلامكم الا عندما قلنا لا للمناصب الدوله رئاسه كانت او وزاره او غيرها لرجل على غير المله طمع فينا الناس وشمت بنا الناس قلوا لي هل في تاريخ امريكا وليا منصبة وليا منصبة في الدولة رجل مسلم وليس في امريكا من المسلمين الكفاءات ليس في امريكا من المسلمين ذوي العلوم والمعارف هل هذا في فرنسا فرنسا التي تتمكر الجزائريين وغيرهم من اهل المغرب العربي هل وقع في تاريخ بريطانيا في تاريخ بريطانيا ان جلس رجل مسلم على كرسي مسؤوليه ولو كان ادنى كرسي في المسؤوليه هل تجدون هذا في تاريخ كل دوله مدنيه لماذا يجعلونها سب لديننا لماذا يجعلونها سب لاسلامنا وهذا هو التاريخ ولذا احسن شيخ الازهر جزاه الله خير فهم عندما تساله احدى المحطات الاعلاميه فتقول هل تقبلون برئاسه رجل على غير المله لجولتكم المرتقبه قال عندما يكون هذا عندكم في بريطانيا فتقبلون برئاسه مسلم يكون عندنا ذلك ايضا فقال له رجل ولكن المسلمين في بريطانيا اقليه قال والنصارى في مصر كذلك اقليه يا اي واله العالم لا تنادي على نفسك وقد قيل قديما اصحاب البيوت الزجاجيه لا يرمون الناس بالحجاره او كما قيل ابني حنيفه احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 الذي شاهد في الله حق جهاده حتى اتاه الله اليقين ورض اللهم عن صحابته الطيبين الطاهرين ومن ولاهم باحسان الى يوم الدين اقول ان الاسلام ما جاء ما جاء ليد الله يقطع رقاب الاخر بل جاء يمد يده بقدر ما يمد الاخر يده نعم بقدر ما يمد الاخر يده وهذه ما اقولها دعوه الاسلام هي الدعوه الكبرى دعوه الكبرى للتعايش مع الاخر وللاخذ في احضانه من الذي نقض عهده مع رسول الله وتآمر عليه مع ان رسول الله ضمن له خبزه ووصل في تعايشي مع يهود انه كان يبرهم في اطفالهم الصغار بل بلغ في تعايشي مع يهود انه يطلب او ينكح المراه منهم أين تجد هذا في الآخر وهو ينكح المرأة منهم وتزوجها وأبوها سيد اليهود الذي طالت مؤامراته رسول الله ويصبر الرسول عليهم المرة بعد المرة مؤامرات لقتله ومؤامرات تمس عرضه والرسول صابر ويمد إلى اليهود يد السلام يد السلام يمدها صدقوني إن الآخر الذي يرفض التعايش معنا ولسنا الذين نرفض التعايش معه صدقوني ما أقول لكم عباد الله لأن الله قالها ولم ترضى عنك اليهود ولن نصار حتى تتبع ملتهم لست أنا بل هو غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني سبابة متندمي غيري جنى وأنا المعذب فيكم كأنني سبابة متندمي وهذه الثورة التي تشهد بلادنا هذه الأيام على رجل ذا لا سبق لسانه بعباره او كلمه فجعل هذه الكلمه منهجا للاسلام وقامت الدنيا ولم تقعد والى جواري امرؤ كب الله كب الله كبا صريحا لا يقبل تاويلا فلماذا لا نرى لا نرى جنس التعامل فيكون هذا من ذاك مع ان جرم الثاني افظع من جرم ماذا الاول وإن كان الاول قد قال كلمه تقتل دما في حق الاخر فان الثاني قد سب ماذا سب الله وهذا السب الذي لا يبقى بعده ماذا سب ويبقى الرجل مسؤولا ويبقى الرجل مترئسا ويبقى الرجل في الدنيا وجيا امتلا وخبيرا عالما علميه هكذا يا بلدي تفعلين هكذا يا مصر تفعلين لا تكون عندك لا اقول الكرامه للنبي بل الكرامه لرب العالمين والله لا تفلح مصر ولا تفلح كل دوله حتى يعظم توقيرها الى من الى ربها وحتى يعظم ايمانها بربها فتصفه بكل بكل المحامد وتنزهه عن كل النقائص اما يدري المسكين ان ربنا السلام والسلام هو السالم من كل عيب ونقص حتى يجعله بشرا ينتخب والناس تصوت عليه ثم يقول لاحمد نفسه اذا بلغ في الانتخابات نسبه 70 وهذا من مرض الانتخابات الذي امرض به قلوبنا حتى تطاولت على ربها باسم ماذا باسم الانتخابات ربنا السلام سبحانه ربنا السلام سبحانه ثمنه السلام ولذا تراه يرسل جبريل عليه السلام بسفاره السلام ينزل ملك من السماء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خديجه هذا جبريل ويا خديجه هذا جبريل من عند الله جاءك يقرئك السلام فقالت وعلى جبريل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام هذه تحيه الاسلام الضائعه الله يرسلها في سفاره ملائكيه من فوق سبعه ارضعه لمخلوق من مخلوقاته هذه تحيه الاسلام التي اضاناها لاشاره هكذا نفعل وتلك تحيه الكفر او لعبارات اخرى لا نصيب منها اجرا وقد دخل علي رجل فقال السلام عليك يا رسول الله فقال عشر ايها الرجل عشر وهذه العشر تكتب 100 لان ربنا سبحانه وتعالى جعل الواحده بعشر ويدخل بعده الرجل فيقول السلام عليكم ورحمه الله يا رسول الله فقال 20 ايها الرجل ورفعت الى السماء هذه ال20 200 ويدخل الثالث فيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيقول 30 اي والرجل لترفع الى ربه 300 حسنه اه ان كم فرطنا عباد الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان السلام هو طريق الجنه لن تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا ولم تؤمنوا حتى تحابوا ولا تحول تع... ذلكم على شيء اذا فالت موت احببتم ان تحيه الاسلام ان السلام هو الذي يصنع الحب في ارض الله ولذا تحيتنا السلام كاننا جئنا للبشريه بماذا جئنا للبشريه بالحب ما جئنا للبشريه بالدم ولذا كانت تحيتنا ماذا السلام السلام الذي نفضته بهذه التحيه على ارجاء الارض والذي يقذف الله به المحبه في قلوبنا واسمع بيننا الالفه والود لياخذ بايدينا الى الايمان وعند اذن يكون السبيل الى ماذا الى الى الجنه نعم الى الجنه السلام سبحانه منه والسلام ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها عن ربه فيقول ايها الناس يوشك ان يخرج فيكم عيسى ابن مريم وأين عيسى يا رسول الله وبينك وبين عيسى زمان نحن نعد منه الآن قرابة الألف والأربع ماءة ماذا سماوة زيد ولكن انظروا يقول من ليلقيه او من لقيه منكم او من يلقاه منكم فليقريه مني ماذا مني السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلها عبر الزمان وعبر المكان الى اخيه عيسى في دعوه السلام في دعوه الاسلام كونوا من محمد صلى الله عليه وسلم وابشوا السلام بينكم عباد الله ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تفته لا تفته هذه التحيه حتى في الصبيان فيمر فيسلم عليهم حتى في جماعه النساء وليا يقول لما يسلم كل احد على كل احد الراكب ويسلم على الماشي القليل فليسلم على الكثير الجالس المار فليسلم على الجالس والمار بل قال لنا اذا خرجتم من الطرقات فاثبتوا للطرقات حقها فلا ينقطع لكم سلام يا ويلنا ضيعنا ديننا في كلمه جاهليه مره تقول من كسر سلامه قلت معرفته يا ويلنا يضيع الجيل كتابا وسنه بجهل الناس ما تعلمون عباد الله بل انه لا يبلغ في السلام سنه حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه رجل وهو في صلاته ويقول له السلام عليك يا رسول الله والنبي يرفع يديه كذا الاثنتين ويخفضهما ليجيبه ولسلامه حتى المصلي المناجي ربه لا يفته من تحيه الاسلام ولا يضيعها فيه ولذلك قال ابن مالك ما طلبته مانينه نفسه وما طلب سلامه نفسه في يوم المحنه والازمه يوم ما امر بالنبي صلى الله عليه وسلم بهجره وهجره الناس يقول فادخل المسجد فاقول السلام عليك يا رسول الله فانظر احرك شفتيه ام لا كان يطلب الامانه منه في هذه الكلمه ان الكلمه التي تبسط الامن والامانه في المجتمعات نعم ولذا يقول الله تعالى في اهل الجنه بانه تحيتهم يوم يلقونه ماذا سلام هكذا كلمه تصنع الامن والامانه في مجتمعنا انه السلام الذي لو امتدت الايدي معهم مصافحه تسقط الذنوب وتثبت الاجور نعم انظروا المصافحه التي ضيعناها في تقبيل من تقبيل النساء وعناق لا مورد له في السنه الا عند السفر او عند الحاجه فضيعنا المصافحه في العناق والتقبيل وضيعنا السلام في كلمه العرب الاول الجاهليين كم فرطنا عباد الله ربنا السلام من هو السلام ولذا لا يكون الرجل مسلما الا حيث يكون رجل سلامه ولذا قال لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعندما يقول من سلم المسلمون هذا لا يعني ان غير المسلمين لا يسلم انما هذا من باب تنزيل الكلام على الغالب تاكيدا في حق فئه دون فئه انت مسلم حين يسلم الناس منك انت مسلم حين يسلم الناس منك من يدك من لسانك ولذا قال من لسانه ويده هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وانظروا كيف قال من لسانه ويده كأنه لا يكون عدوانا باليد إلا أن يكون عدوانا باللسان كأنه لا يكون سلاما من اليد إلا أن يكون سلاما من اللسان تعالوا بنا عباد الله نعيش حقيقة الإسلام الكبرى تعالوا بنا أن يكون ذلك المسلم وتكسير فلا يقف اسلامنا عند حد قد ننتهي به الى ما يكون في الهويه من الديانه مسلم او الى ما يكون في المسجد من الصلوات الخمسه انما صدقوني ان الاسلام كما اصله هذه الصلوات الخمسه ومن قبله توحيد ربي فان اصله كذلك المعامله والذين قالوها الدين المعامله ما كذبوا وما أبعد قولا ولذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن فالتقنا أبي دعوة من بريا في هذا اليوم أن نكون جميعا هذا الرجل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وبقدر ما يسلم الناس منك بقدر ما يكمل إيمانك إيمانك وبقدر ما يعظم دينك واسكر في التاريخ رجلا رجلا واطلبوا لي واطلبوا لي في التاريخ شبا شبيئا او نظيرا او مثيلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام يطل عليكم رجل من اهل الجنه فادخل الرجل ورسوه تقطر من اثر ماذا وضوئه وعبد الله بن عمر يرقبه ما هذا الرجل ليس ابو بكر هو ولا عثمان ولا علي انه ليس ابو عبيده ليس علي ليس عثمان ليس ابو بكر من يكون رجل ثم في اليوم ويقول يطل عليكم رجل من اهل الجنه فيدخل هو هو الرجل ورسوه تقطر من وضوئه وعبد الله بن عمرو يرقبه وكان اسم الرجل مجهول مجهول عنده ثم الثالثه يطل عليكم رجل من اهل الجنه وعبد الله بن عمرو لا يسكن من هذا الرجل ما هذا الرجل الذي ختم كتابه واخذ عليه خاتم النبوه بضمانه الجنه رايتم ان الرجل في الجنه وان فاسه لم تزل تتلاحق في ارض ربي ان الرجل قد ضل من مكانه من الجنه وان كتابه لم يختم بعد ان الرجل معه صك نبوي بالجنه ورسول الله اذا قالها صدق فادى ابو عبد الله ابن عمرو الى بيته أين الصلاة فلا يجد شيئاً كثيراً أين الصيام فلا يجد شيئاً كثيراً أين الصدق وأكثر الصحابة كان فقيراً فعبد الله بن عمر لا يجد شيئاً من هذا فياجب أيها الرجل أنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر قيام الليل كله صيام النعار كله القرآن كل ساعة فقال له أيها الرجل فبما سبقت قال غيرها ينام ولا احمل في صدري غشا لاحد انظروا اين يده اذا كان صدره معلم انظروا اين لسانه اذا كان صدره ما سمع لا احمل في صدري غشا لاحد هكذا قلب رجل فكيف يده فكيف لسانه انه هذا الرجل الذي قال له هذه التي بلغت بك هذه التي بلغت بك اي رجل بلغ بك هذا الجن ما لم تبلغ بك عبادا من صلاه او صيام اخوه الاسلام كونوا هذا الرجل نعم كونوا هذا الرجل فليكن القدوة بين اعينكم جميعا لنملى ارض ربنا سلامه ولا تحملوا قلوبنا يوما من الدهر حقدا ولا غشا فيعيش الناس منك في راحه ولا تكون نفسك الا منك في عناء